من لا إله إلا الله رحمان رحيم ألا نشرح لك صدرك <فأما اليتيم> فَلَا تَقْهَرُ وَأَمْ لا فلا الا انت نعم ما وَرَضْنَا عَن كُزْرَكَ الَّذِي أُقْبَضَ رَكَ وَرَضْنَا لَكَ هِكْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَى السَّرِ إِنَّمَا يُسْتَرُ فَإِذَا فَرْتَصْنَا إِلَى رَبِّكَ فَرْغَ